شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة الإيمان بالنسبة لنا في قلوبنا قوي جدا بس في بعض الأوقات بتخش عليه فيروسات الفيروسات دي بتضمر الإيمان في قلب الإنسان فبيع الإنسان محتاج بالفعل أنه يعيد إيمانه مرة تانية حفظ الإسام بالنسبة للإيمان نفس القصة بالزبط النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا العلاق ما بين أصل اللسان وبين الإيمان فقال لنا لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ما كان اللسان ده أكثر استقابة كلما كان الإيمان في قلب الإنسان قوي وعال جدا ده المعمل للنبي صعصام حبي يقوله لنا قال لنا صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله لما سئل عن الإسلام فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إيمانك محفوظ طول من أنت حافظ الناس من لسانك والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعرضهم المؤمن إذن الإيمان لا يكون أبدا مستقر في قلب العبد إلا على قدر استقامة هذا اللسان أما في اليوم الإنسان بيدي فيه لعنان للسانه إنه يفعل ما يشاء ويقع في أعراض الناس كيف ما شاء بتكون النتيجة إنه بيحصل نزيف في جسد هذا الإنسان عفوا بيحصل نزيف في إيمان هذا الإنسان وبتكون النتيجة المباشرة إن الإيمان بيروح من قلب الإنسان منه مشكلة الإيمان إنه بينهار مع كثرة الذنوب والمعصر وما فيش شيء أكثر خطايا بيعملها في أعضاء الإنسان زي اللسان النبي صعصام كان يقول أكثر خطايا بني آدم في اللسان وبالتالي لما تكون الخطايا كتير هي دي عبارة عن الطعنات ان أنا بطعم بيها في الإيمان فلما سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من نجاه فأخذ النبي باللسان نفسه وقال هذا امسك ده امسك ده وحرص عليه جدا النبي كان بيحاول يعلم كل اللي حواليه أنه يحفظ لسانه علشان إيمانه ما ينهرش وعلشان حسناته ما تضعش وعلشان لا يعرض للعذاب يوم القيامة علشان كده أقول لكم ما أجمل أن نحن نشحن رصدنا من الإيمان بذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بقرائتنا للقرآن بدعوتنا بدعائنا بنصحنا للناس نحن نعمل هذا اللسان في الكلمات الطيبة مع كل الخلق ساعتها كل عمل صالح من الأعمال اللي الإنسان بيعملها دي بتعلي إيمانه جداً ووعه في يوم من الأيام بعد ما شاهدته بناء الإيمان العظيم بالصلاة والصيام والقيام والطراويح والدروس وأعمال الخير في رمضان أوعد ضيعه في يوم من الأيام بكلمة تطلع هنا أو تطلع هنا فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فتكون نتيجة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالم يهوي بها في النار سبعين خليفة خدوا بالكم من الإنسان